وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يؤشي الليل النهار إن في ذلك لآيات وَفيِي الْأَرضقِ طَع مُ تَجَابِاتُ وَجََّّات وَجََّاتُم مِن عَْنَابِ وَزَرَّع وَنَخِيلُ صٍ صنوان وََالُ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ونُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم وقد خلت من قبلهم المثلان وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اي من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنها له بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهره ومن هو مستخف بالليل وسارب بنهار لهم عقباتم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 برق خوفا وطمعا وينفقا مشيئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ان يبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذ من دونه قل اتخذتم من دونه اولياء الا لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور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 تَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِبَةِ غَائِلَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ كذلك يطرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يطرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجبوا لَوْلَا لَوْ أَنَّ لَهُم في الأرض الْأَرْضِ جَمِيعًا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم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 وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار فَمِن اَبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنَجُونَ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 ذِكْرُ بذكر أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذين آمنوا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 الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا, أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعادة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 أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءُ قُلْ سَمُّوهُمْ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 الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكل هذا أحزى بمن ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا مشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أسواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله مَا يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاه وعلينا الحسار أولم يروا أننا نأتي الأرض